أَلِفْ لَا مْرَى تلك آيات الكتاب الحكيم أَلِفْ لَا مْرَى تلك آيات الكتاب الحكيم أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم ان لهم قدما صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين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 ليجزي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ لَّهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جعل الشمس ضياء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 وَقَمَأَنَّ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ النَّارُ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وعامل الصالحات يهديهم ربهم بإيمان تدري من تحتيم الانهار تجري من تحتيم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم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 لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وَمَا كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر, لننظر كيف تعملون.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 إي أَخَافُوا إ أَصَيْيتُ رَبّ عَذاابَ يَوْ مِن عظِيم أَخَافُ إن أَصَييتُ رَبّ عَذاابَ يَوْ مِن عَظِيم قُل شَ اللهَّ مَا تَلَتُ عَلَيكُمْ وَلَا أَدَرَكُمْ بِ فَقَدْ لَ بِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًَا مِنْ قَبْلِه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 وَلَونا كَلِمَةٌ سَبَقَدْ مِرَّبِّكَ لَ قُضَ بَينَهُمْ لَ قُضَ بَينَم فيِي مَا فيِي يَغْتَلِفُون وَيقولُونَ لَلَ أزِلَ لَ آيَةُم مِررَبِّ فَقُل إَِّ مَ الغَيبُ للَِّ نَمَ الْ الغَيْب للِلَّ فًَا تَظِروا فَنْ تَظِرُ إِ مَكُم مِنَمُنْ تَظِرين وَإِذَا أَذَقَنََّا سََحْمَةً مِنْ بَعْدِضَرلَّ أَمَسَّتهُم إذَا لَهُمْ إذَا لَهُم مكر في آيَاتِنَا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 وَفَِحُ بِهَا جَأَتَارح الناصِف جَتَارح عاصِفُ, عاصف وَجَهُم وَجَم المَوْوج مِنْ كلُِّ مَكَان وَظَنُّ أنَّم أُحيطَ بِهِمْ دَوُ الله دَعْوُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَوِ الدِّينِ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بغيكم على عَلَى انما باغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياة الدنيا كما كما ان, أن نزلناه من السماء فاختلط فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وزينت وظن اهلها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 والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم للذين احسنوا الحسنى وزياده للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوهاهم قترا ولا ذلا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 مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُلَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ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 وَرُدُّوا إلى الله فَيَرُدُّ إِلَيْهِ كُلَّ نَفْسٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ أَمَّنْ أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ فماذاَا بعدَعدَ الحَّ إَّ الضل فَأََّا تُصَْفون كَذَلِكَ حقت كلِمَةُ رَبِّك على الذيينَ فَسَقُ كَذَلِكَ حَقّت كلمَةُ رَبِّك على الذيينَ فَسَقُ أنهُ لا يؤمنِون. قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فان تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي الى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 قل فاتوا بصوره مثلي ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمي ولم وما ياتيهم كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن بي ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون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 فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قُل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل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 الآن وقد كنتم بي تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق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 الا ان وعد الله حق ولكن ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت والي ترجعون يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم قد جاء لَكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وهدى, وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا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 ان الله لذو فضل على الناس ولكن ولكن اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شان وما تتلو من قران ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل الا كننا عليكم شهدا إلا كَُّا عَلَكُمْ شُهودًا إِذتُ فِي ضُونَ فِي وَمَا يَعْزُُ عَ الرَبِّكَ مِن مِثقَاالِ ذََّةٍ فِيأَْرض وَلَا فيِي السَّماء وَلَاصَّرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكبَرَ إِلَّا إِلَّا فِي كِتَابِم مُبِ أَل إِن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 مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأ لُوحٍ إذ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قوم يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ بِأَجْمَعِ أَمْرِكُمْ وَشُرَكَائِكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا قضو إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 رَسُولًا إِلَى قَوْمٍ فَجَاءُوهُمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ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 وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماتي ولو كره المجرمون فما امن لموسى الا ذريه من قومه الا ذريه من على خوف على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم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 وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَنَّا سَلَٰمٌ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قلوبهم فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَرَوْا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا, فاستقيما وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوزْن بِبَِي إسْرلَ البَحرَ فَأتْ بَع بَتْبعَعُم فِرعوونُ وَجُودُ بَغْيَ وَعددَوَ حتىَ إذَا أَدََكَُ الغَرَقُ قالَا آمَنتت قالَا آمَتُ أنهُ ل إِلَ إِللا الذي آممَنَتْ ببَنُوا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 وَلَقَدبَ وَن بَنِي إسرلَ مُبَْ وَأَصِدقِ رزَقَنا وَرزَقنا مِنَ الطبَات فمَخْتَلَفُ حتىَ جأَوْمعمْ إِ رَبَّكَ يَقضِي بَإنَمْ يَوومَ القامَةِ فيِي مَا كانَوا بِمَا كانَوا فيِي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 فلولا كانت قريه امنت فنفعها فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا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 قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا كَأَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ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 وَأُمِرْتَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء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 ومن ضل فإنما يضل عليّا وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين